ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك مسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة لونين ولو فَتَحْنَا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكر تبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنعظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شياب مبين ولو ضمددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها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 وأرسلنا الرياح لواحف فأنزلنا من السماء ما أن فأصقيناكمه فأصقيناكمه وما أنتم له بخازنين وإن لنحن نحي ونموت ونحن الوارثون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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْلُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّ مُؤَمِّ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 إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلامنا آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصد وما هم منها بمخرجين نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الَّذِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٌ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ خَوْمٌ مُنْكَرٌ قَالُوا بَلْجِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِي يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْلَّيْلِ وَاتَّبِعْ دَبَّا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمُ أَحَدٌ ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون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 فأخذتم الصيحة مشرقين، فجعلنا عالياً سافلاً، وامطرنا عليهم عجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسّمين، وإنها لب سبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب لك لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهم آل بِإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتينا رموز آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوت نامين فأخذتهم صيحة مصبحين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 وقل إن أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم توربك لا نسأل لهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدق بما توم وأعرض عن المشرقين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى هنا قر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساعدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين